لا نفذق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا